السلام عليكم الله وبركاته الحمد لله وكفى السلام على بديل الذي نصطفى لسئل نبيه مجتبى والأمين المصطفى وصحبتي الكرام وعلى بيته العظام المستقبلين الشرفاء وبعض إخوتي الكرام مزلنا مع إعادة بعض الآيات التي أسقط الإخوة تسجيلات عنها وصلنا إلى قبره تعالى ومنهم أميون لا عالمون الكتاب إلا أمني وإنهم إلا يظنون فويلوا الذين الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يقول الله تعالى من هؤلاء من اليهود الذين وجحدوا وتكبروا على آيات الله وجحدوا بآيات الله وجحدوا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوها بعدما كانوا يستفتحون على الذين كفروا قال الله تعالى من هؤلاء ومنهم أميون يعني ومن أهل الكتاب أميون والأميون جمع أمي والأمي والذي لا يحسن قراءة ولا الكتاب وكان من المعارزات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الكتاب الذي امتلأ فصاحة وعلما نعم ما في ما أتاني رقم اتصل الآن أرد عليك أستاذ أحمد تحت اتصل الآن ما في مشكل نعم هذه من المؤجزات العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً وأتي بجوامع الكريم وأتي أيضاً نعم أنتظرك الآن أستاذ أحمد التصل وأتي بجوامع الكريم وأيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أوحى الله إليه هذا الكتاب العظيم حجة على العالمين وقد عجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله سبحانه جل في علاه قال الله تعالى من أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمن لا يدرون ما في الكتاب كما قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان أميا كما قلنا لا يقرأ ولا يكتب عليكم السلام وبركاته أستاذ كريم أحسن الله عليكم عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم السلام قل لي ما رقمك أو اتصل بي الآن أنا سأرد الله تعالى وما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبلين كتابا ولا تخطه بيمينك لدوره الارتاب المرتلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا أي اي نحن امه اميه في في, في مساله الحساب الفلكيه هم لا نترك عادتنا ومقريتنا إلا الى الكتاب ولا الحساب قال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم نعم وقال ومن امنون لا يعنون الكتاب إلا امنيا إلا من يختلف العلماء في معناها فقال الضحاك العباسي قولي الا امنيا إلا يقول إلا قولا يقولون يقولون, يقولون كذبا هذا الأمان من من الميم هو الكذب نعم وقيله إلا أمانية تمنونها فقال جدنا أمينا دين رسول الله وتعالى إنهم لا لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا نذورهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وجعلوا كلام الله خلفهم ظهريا نعم وإنهم إلا يظنون أن يجذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله يظنون غير الحق عليكم السلام وبركاته ورب يحفظكم جميعا ويرضع عنكم وقال قتادة أبو العالية والربيع يظنون بالله يظنون بغير الحق وإذا قال الله تعالى إنهم إلا ظنهم هذا أصل الحصة الخاصة فسيطارق كيف كيف حالك وقال الله عنك طيب يجعل السؤال بس بعد الدرس وأنا أجيبه سريعا إن شاء الله لو كان قبل الدرس كنت اتذأت به يجعله بعد الدرس وأجيبه إن شاء الله قالوا إنهم إلا ظنون يعني يجبونه خلصونه. قالوا عليها ظنون بالله الظنون غير الحق ثم جعل الله الويل لهؤلاء اليهود الذين يحرفون الكلمة عما وضعهم الذين باعوا كتاب الله واشرأوا بثمن بخس ضرهم معدودة وخلفوه خلفهم ظهريا وجحدوا بآيات الله دل وتكبروا على رسل الله ذلا فعلة فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قريلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وقالوا لهم مما مما يكسبون يقول الله ولا أنصف سمف آخر من الملاين من اليهود و الدعا الى والزور والكذب على الله واكل اموال الناس بالباطل والويل والهلاك والدمار فالويل الكلمه تثبت العذاب الأليم والعقاب الوخيم ويكلمه في العرب قال زور اخوانا عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله قال جميعا جميع اقرا يا معاشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي انزله على نبيه احدث اخبار الله على فعله <تصفيق> تقرؤونه غض لم يشب وقد حدثكم الله تعالى ان اهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فأفلا إنهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدا قد سألكم عن الذي أنزل عليكم الذي أنزل عليكم رواه البخاري والحسن البصري قال فأولون الذين الكتاب الكتابة أيدي ثم أخلنا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال الدنيا بحدفيرها أقل من قليلا الدنيا بحذافيرها اقل أقل من القليل هذاكما النبي صلى قال من دين من ما ذي دي في فالجنة خير له من الدنيا وما فيها الله تعالى فايل لهم من كتبت أيديهم تحريفا وتسويرا فايل لهم من الكذب والزور على الله جل وعلا لهم مما يكسبون لهم مما من والزور والكذب على الله جل في علاه وأكلوا به ثمنا قليلا أكلوا الصحتة بذلك رد معك الزحمة عمل يا أحمد الزحمة فتحي رضي الله عنك وحظك ربي نسيني أنت أن أردت تدعو لي ربي يرضى عنكم جميعا فويلوا, فويلوا لهم يقول فالعذاب عليهم من الذين كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إنهم يأكلون أموالا طائلات الأموال في تحريفهم وتزويرهم على الله لفلا أين أكون كيف كيف تكون يعني راحتهم عند ربهم وقد أكلوا بآياته ثمنا قليلا كيف وقد باعوا الآخرة بالدنيا ولو الدنيا بأسرها لا تسوي طرف عين في الآخرة لذلك قائلوا هؤلاء من ما يكسبون يأكلون أموال الناس بالباطل هؤلاء أهل الزور والكذب والخرص والمين هؤلاء الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله لهم من الله العذاب الأليم الفواد المسموطة من مغبون من قرأ القرآن ولم يتدبره مغبون من لم يفتح الله له فهم الفهم هذا لا في الكتاب قال الله تعالى أفلا, تدبر أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا أفلا تدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفى لها أبخص من, من بعدينه بدنيا وأبخص من من بعدينه بدنيا غير ثبوت التحريف عند اليهود بتحريف المعنى وتحريف اللفظ لا مغمون من من يقرأه هزة هزة, هزة الشعر لأنهم كما وصفهم الله جلالفعلا يقرأونه أماني أماني عن التلاوة تلاوة فقد تستسمع والأذن ولا تدخل القلوب هذا صاحب مغبون اضاع الخير الذي الذي يبحث عنه.